14 استمع الى الاغنيه وأعدها. نركب في القطار الثوي نقضي انا ما بابا اركب بالسياره بها او في رحله مع عائلتي فيها أذهب. أما فأحب المركب أرتاح به لا لا, لا يجري فوق الماء سريعا مثل الكرة بأرض الملعب وأنا بالطائرة سأصعد حين أزور البلد الأبعد أريعة جدا ومريحة وكأن الغيم غدا مقعد وسائل النقل الحديثة لنا تقرب البعيدة مهمة جدا مفيدة فبها الكل غدا سعيدة